وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاعٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَتِي الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْع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 كَذأب بآالِفِ الرعوونَ والَّذينَ مِنْ قَهم كَفَروا بِآياتِ اللهَّهِ فَأخَذَهُ الله, الله بظلُوبِهم إِ اللهَّه قوَّ شدَديديد الععقاب ذَلِكَ ب بأنَّ اللهَّه لم يكُمُ غَجرر نعمْمَةً أَنْ عملَهَاعَ قَِْ حتىَ يُغَجرُوا مَا بأَفسِهِم وَأَنَّ اللهَّه سَمع عليهم.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 فإِمَّا تَفْقَفََّم فِي الْحَرْربِ فشَرزِد بِهِم مَمْخَلْفهُم لا عَهُم يَدذكَّود وَإِماا تَخَافَ النَّمِقومٍَْ خِييانَةَ فَمْ بِذ إِلَيْهِمْ علىى سَواء إِ اللهَّه لا يُحبُّ الْخائِنين وَلَا يَحْسَبَ الذيينَ كَفَروا سَبَقُ إهُم لا يُعْجِزود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 فسيعرُ فِي الأرضِ أأَربةَ أشخرٍ وَعلمواأَكُم غَيرْرُ معجز اللهِ وَأَنَّ الله مُخْزِ الكافِريد وَذَالم مِنَ الله وَرَسُولِهِ إ الناسَّ يَوم الْ الحَج الْ الأأَكْبرَرِ أن اللهَّه برَء منِن المُشِْكِينَ وََرسول فإِن تُ بُ فَهُو خَيرُ الَّ وَإِن تَوَّيتُم فَلَبواأَكُم غَيْرُ مجز الله وَبشرر ال الذيذينَ كَثَوبِ عَذاابٍ ليم إلَّا الذيينَ آهَدم مِنَ المُشْكينَكُمَّ لَ يَْقُسُوكُم شَيْئًا وَلَم يُظاهِروا عَلَيْيكُمْ أَ أحدَدَ فَأتِّ إلَيهم أَهْدَهُم إلىى مُدَّتِهم إِ الله يُحُّ الْ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 ودجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يَأْتِيَ الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغن عنكم شيئا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 قال الذيينَ لا يُؤْمنِونَ بالِلههِ وَلا بالِاليَوومِ الآخرِرِ وَلَا يُحرّمونَ م حَرَّمَ اللهَّ وَرَرسُولُهُ وَل يدين ندينين الحََّّ وَلَا يدينِوا ندينِينَ الحَِّمِ الذيينَ أوتُ الْ الكِتاب حتى يُعطُ الْ الجزَةَ عن يَدين وَهُم صاضِعون وَقالة اليودُ زَيررُ نِبنُ اللهِ وَقالَاة النَّصَارَمَسيحُ بنُ الله. وقالت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 فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافا واعلموا ان الله مع المتقين ان من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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبجن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره اللههم بعافهم فثبتهم وقيل قدو مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا و لا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 أَْ بأذين فَترَبسُ إِا معكُم متَرَبّسُود قُلْ أَنْ في قُطَوًا أَوْكَرهَ الل يُتقَبلَ منِنكُم إِكُم كُ تُم قَوْمًا فاسِقين وَما مَن هُم أَنْ تُقبلَ منِنْهُ فَقاتُهُم إللا أَهُم كَبَووبِ اللهَّهِ وَبَِرسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إلله وَهُم كُساَال وَلَا يُ فيقُونَ إلله وَهُم كارهون.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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَوْنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِي هَذَ يَحظروا المناتقون آتُ نزَّ عليهلَهمم سورَة تُ نَبّئهُم بما في قُلوا بهِمْ قلستهز إِ الله مُخرِج ما تحظَرون وَولِن سَألتهم لاقول النَّ إِ ما كُ نَخذ وَن العباء قُل بِالله وَآياته وَرَسولهِ كنتم تستهزئون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 ورضوان من اللهِ أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الْكُفْرِ وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا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 جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفطرون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 صدق الله العظيم